وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 و ارسلنا السماء عليهم مدرارا و ارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تدريما تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم, فأهلكناهم بذنوبهم نَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي كِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَمْ نُزَلْ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَن ذَلَّ مَلَكًا لَقَضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّنْ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 كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهدك قل إنما هو إله واحد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على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 قَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ قِفُّوا عَلَى رَبِّكُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَانظُرُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدًا خَصِرَُّذينَ كَذذَّبُ بِلِقَ إِلَّهِ حََّ إِذَا جَأَتتُمُ السَّاعَةُ بَوْتَتَ قَاوا يَا حَّرَةَنَ قَاوا يَ حَّرَةَنَ عَ مَا فَرّطُنَافِيهَا وَهُمْ يَحمِلونَ أَْ زَورَهُمْعَلَ غُورهِم ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءوا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 فرَةُ فَيرُ للَِّذينَ يَتَّكُون أَفَل تَعقِلون وَدَنَ عَلَمَُّهُ لا يَحْزُن كََّذ يَكُونَ فَإِهُم لا يُكَذبُونكَ وَلَ الظَّالِ مِينَ بآياتَِّ الله يَجَحَدُون.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 وَإِن كَانَ لَكَ بُرْهَانٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضٌ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَنْتَبِغَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ بِآيَةٍ وَلَوِ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تكون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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بدناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم وإلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكن في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قُل اَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْسِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن سَاءَ أَوْ تَسُونَ مَا وَلا قَدَا أَْسََّ إلَ أُمَ بِمِن قَبَلِكَ فَخَْن بِالبَكْسَ إضَب وَ إلَى عََّهُم ييتَبَض وَ فَلَ ل فَزَيَّنَتْ قُلُوبَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا مُنذِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مبلسون.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 فَنُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ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 قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عَنِّي خَزَائِنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ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 تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَٰلِكَ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن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 وَهُو القَاِ فَوْ قبَادِهِ وَيُسل وَلَْكُم حَسَظَه حتىَ إذ جَ حَذَكُم المَوْوتُ تَوَفَّتْ رسلونَ وَهُم لا يُسَِقُون ثمَُّ رُدُّ إلىلَ اللهَّ ثمَُّ رُدُّ إلَ اللهَِّ مَوولهُ الحَقّق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 وَلَا أَن يَدَعَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن صَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بأس بعض انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ عَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّ مَا سِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابٍ مِّن شَيْءٍ وَلَكِن لِّإِكْرَاهٍ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن بِمَا نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا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 ندعو على بعد اذ الله ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونهم إلى الهدى اتنا قل ان الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون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 فَسِركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحد كه قوم قال اتحا da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 نزل به عليكم سلطان فان اي الفريقين احق بالامن ان كنت تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بهم من اولئك لهم الامن وهم مهتدون تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّسَى إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ فَبِهِ هُمْ قَتَدِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقًّا قَدْرَهُ إِذْ قَالَ لُؤْمَاءَ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن سَائ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 هَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَمًا قَدْ خَلَتْ مِن والَّذينَ يُؤمنِنونَ بِالآافِرَةِ يُؤمِونَ بِهِ وَهُمْ عَ صَالاتِهِمْ يُحَافِهُُون وَمَنْ أأَظْلَمُ مَِّ نِفْتَرَ عَلَ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُحَ إِ لَْ وَلَ يُوحَ إلَْهِ شَيْعُ وَمَو قَالَ سَعزِلُ مِثْلَمَا أَن زَلَ اللهَّ فَأَلَوْ كَرَائِدِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كنت تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُنا فُرَادًا كَمَا خَلَقناكم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم وَتَرَكْتُمنا فَقُولنا لَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تسعمون إن الله فالق الحب وأنه يخرج الحي من الميت فلِجُمَيت مَِ الحَي ذَكُم الله ذَِكم اللههُ فَأَن الن تُفَكُون فَلِكُ الإِصباحِ وَجعل الليلى سكنَون وَالشَّمسَوَقَمَ رحُبان ذَلِكَ تَقُدير العزيز العليم. وَهُوَ الذيذ جَلَلَكُمُّ جُمَدِ تَهَْدُ بِهَا فِي ظُلماتِ الْبَرِْ وَالْبَحُ قَدِ فَصَنَّ الْآيَاتِ لِقَومِين يَعَمُون وَهُوََّذ أَ شَكُم مِن نَفْسِ وَاحِذَةٍ فَمُسْتَقَرون وَمُسْتَوْدَع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 خَرجَنَا مِنهُ خَضِرًا نُخْرِدُ مِنْ محَبًَّا متَركِبَ وَمِنًَا نَّخُلِّمِ طَلعَهَا وَمِنن نَّخُللِمِ طَالعَهاقِ وَالُ دَانةُ وَجَات زَيْتُونًا وَرُمَّانًا مُسْتَظْهِرًا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وخلقهم وخرطوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن ما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء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 وَمَا أَنعَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَكُونُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ حِفْظًا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَسُبّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الله اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم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 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ الله وما نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إليهم كَتَوَكَّلَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُدْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ هَايَةٌ قَالُوا لَنْ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 اَخْرَجْتُم مِّنَ الْأَنَاسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْأَنَاسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ إِنَّ رَمْسَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا سَكَنَ حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يهتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويقول لِكَلِّ قُرًى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم, كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتون وَقَوْمٌ يَعْمَلُونَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِنْ خَأ مِنَ الحَوْثِ وَالْأَنعَامِنَ الصّبًا فَقَوا هذاََ لِلَّهِ بِزَمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَركَ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصْلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصْلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاؤلًا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 وقالوا هذه انعام وحرف الحجر لا يطعمها الا من نساء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عَلَيْهِ سَيَذِذِيهِ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ مِنَ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ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 هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ عُرُبًا وَغَيْرَ عُرُبٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا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 إِنَّهُ لَكُم مَّعْدٌ مُّبِينٌ فَمَا نَيْتَ أَزْوَاجًا مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَهَذَا الَّذِكَرَيْنِ حَرَّ وَأَن اِسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَكَرَيْنِ آذ حَرْثًا وَمَهَمَّ الْأُنْثَى يَأَيُّهَا إِنَّمَا اسْتَمَلَت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَم كُنْتُمْ سُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم؟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 أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 ذالكَ جَزَيْنَاهُمْ بِغَضَبٍ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ سَمَا اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ تَأَكَّدُوا بِهِ سَنَ قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ علم ادْخُرُجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ سَأَلَهَاكَ هَجَمَعِي قُلْ هَلْ لُّمْ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتدع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعديلون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 وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 ف بعوه وَاتَّقُول عََّكُمْ تُررحَمُون أَ أن تَقُُ إِ مَااءُزِلَكِتَابُ علىلَ قِ فَتَنِ مِن قَبللن وَإِن كُ عَنذِراسَةِهِم لَ غافِلين أَو تَقولُوا لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة أَظْلَمُ أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها وسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب لما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يَوْمَ يَهْتِفِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيهِ إِيمَانًا خَيْرًا قُلْ إِنْ تُغَيِّرُوا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 ك فَيونَبّكُ بِمَاكُْ تُ فيِيهِ تَغْتَلِفُون وَهُوََّ الذي جَعَلَكُمْ خَل إِفَ الأرْضِ وَرَفَ بَعَّّكُ فَوْقَ بَعضٍ دَرجاتِ لبَل وَكُم فيِي